أ あうず بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألفلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواء اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم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 وألقى في النابلسي أ ر ا م ل ب ع ل و م ا ل ا ن س ل ا م السماء هذا خلق ا ل ل ه ف أ ر و ن ي م ا ذ ا خ ل ق ا ل ذ ي ن من د و ن ه بل ا ل ظ ا ل م و ن في س ل ا ل م ب ي ن ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكرني الله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال القمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته ام ا ظ ه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إ ل ي المصير وان جاهداك على ما أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب اليه ثم إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون ن بني يا إ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 ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنَّ, أن أ ل م ت ر و أن ا ل ل لكم ه سخر م ا في ا ل س م وما ا ا و ت ف ي ا ل أ أ ر ض و س ب ل ع ل ي ك م نعمه ظ الاسلاميه ه ر موسوعه النابلسي ولا ولا وإذا ي للعلوم ه ب الاسلاميه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 وإلى الله ل عاقبة ا أ م و ر و م كفر يحزنك ك فلا ف ر ه إ ل ي ن ا مرجعهم ف ن ن ب ئ ه م بما م ع ل و ا إن ا ل ل ه ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ص د و ر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 و ض ط ر ه م إلى غليظ عذاب و ل ئ ن س أ ل ت ه م من خلط ا ل س م ا ا والأرض و و ت ل ل ي ق ن ا ل ل قل الحمد لله ه ب ل أكثرهم ل ا ي ع ل م و ن لله م ا في ا ل س م ا و والأرض ا ت إ ن الله هو الغني الحميد ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من شجره اقلام والبحر يمده, والبحر يمده من بعده س ب ع ة أ ب ح ر ما نفدت كلمات الله إن سميع بصير أ で م تر で ن 「私 ل ち ج この世を去ることに夢を与え و ことに夢を与えることに夢を与 ل ることに夢を与えることに夢を与えることに ي を与えることに夢を与えることに夢を与えることに夢を与えることに夢を与えることに الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو وأن م ا ي د ع و ن من د و ن ه ا ل ب ا ط ل وأن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي الكبير أ ل م تر أن ا ل ف في ل ك تجري ا ل ب بنعمة ح ر س ل ي ي ر ك م من آ ي ا ت ه إ ن في ذلك لايات لكل صبار شكور و إ ذ ا غشيهم م و ج و د كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصده وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا الا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عون ل د ولا مولود هو جاز عون موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي ا س ل ا م ي ن 「私たちは私たちの手を借りてくは私たちたのりてくれたのたちの手を借りてたのりてくれたのは私た